شبكه ادفع بالتي هي احسن تقدم اذا ما خلوت الدار يوما فلا تقل خلوت لكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل سبحانه وتعالى المصيبه في هذا الزمن بل في هذه الايام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 كلما خلى بمحارم الله انتهكها بل كم وكم نسمع من شباب يتظاهرون بمظاهر السنة ويتمسكون فقط بالمظاهر لكنه ربما يسهر على الفضائيات وربما يستمع إلى الغناء وربما يجلس مجالس الغيبة والنميمة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 وصار بعضهم يقول يا شيخ والله ابدا اكبر للصلاه فلا اخشع فيها ذره واحده سمعت سمعت رجل مظهره على السنه يقول لي والله لا انام الا على معصيه سمعت لرجل مظهره مظهر السنه يقول ربما منذ رمضان إلى اليوم ما صليت الفجر في جماعة أبدا سمعت بشعر مظهره مظهر السنة يأخذ من الناس أموالا دينا أو قرضا أو بيعا وشراء فإذا جاءوا يطلبونه حقهم أنكره أين الدليل عندك ورقة طيب ما عندي ورقة لكن الله عز وجل شهيد إن الذين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 يجعلها الله هباء منثورا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون أن لولا صنعه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون أن سينوناصنع اولائك الذين كفروا بايات ربه ولقائه فحبطت اعمالهم فحبطت اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولطائف فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم نقيم لَهُمْ يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا, بما كفروا واتخذوا. كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها لا